بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا في آخر سورة من سور القرآن الكريم ونحمد الله تعالى بلغنا إياه ونسال الله جل وعلا أن ينفعل وإياكم بهذا التفسير يقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ يعني ألتجئوا وأحتمي قل أعوذ برب الناس الناس البشر ملك الناس فهو سبحانه وتعالى ملكهم وهو مالكهم جل وعلا وهو المتحكم فيهم ملك الناس إله الناس إله يعني مألوه يعني معبود هو سبحانه وتعالى ملكهم وهو ربهم وهو معبودهم وحده لا شريك له قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس اعوذ بماذا اعوذ بالله من ماذا من شر الوسواس الخناس الوسواس هو الشيطان وسمي بالخناس الخناس هو الذي يضعف ويهرب ويفر ويختبئ ويجبن ويخاف متى اذا استعذت بالله تعالى منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ان العبد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يخنس حتى يكون مثل الذباب يعني حتى يصغر فقال الله تعالى هنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يا رب أعوذ بك من شر إبليس الذي وسوس لي أن لا استيقظ الصلاه يوسوس لي أن أسب يوسوس لي أن اكل مال غيري، وسويت أن أحقده على غيري، يوسوس لي أن اغتاب الناس، يوسويت لي أن أقع في الشرك، يوسوس لي أن أمنع الصدقة، يوسويت لي أن أؤذي الآخرين، أن أهمل أولادي، أن أقع في في فاحشة أو أو شرب خمر، أعوذ بك يا ربي من وسوسته. أنت إذا وسوس لك الشيطان بشيء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني التجر، و... واحتمي بك يا ربي من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الشيطان لا يملك أن يمسكك من يدك ليجرك إلى معصية ولا يمس ولا يملك أن يشغل الهاتف أمامك ويدخل إلى مواقع فيها محرمات لا يملك أن يفعل ذلك لكنه يوسوس يوسوس في صدور الناس يوسوس في في أنفسهم وفي صدورهم يوسوس في صدور الناس ثم ذكر الله تعالى أن الشياطين نوعان، نوع من الجن ونوع من الإنس فقال جل وعلا من الجن والناس وهناك شياطين من الإنس وهؤلاء الشياطين من الإنس الذين ربما يجلس معك ويقول ما رأيك أن نذهب إلى مكان كذا وكذا لنفعل كذا من المعاصي او أردت أن تتصدق فيقول في لك لماذا تتصدق أو أردت أن تصلي يقول لك بلاش تصلي ونحو ذلك فشيطان الإنس أيضا يوسوس بأن ربما يجرك إلى المعصية ويدلك عليها ويفتح لك أبوابها وربما أعطاك المال لتفعل كذا وكذا أو ربما شيطان الإنس لو راك مقبلا على خير منعك عنه وسد الباب عنك فإذا أردت أن تبر والديك أو أن تحسن إلى اولادك أو أن تصلي حال بينك شيطان الإنس وبين هذه الطاعه فقال الله تعالى من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة شياطين الجن والناس أيضا سواء من شياطين الجن وهو الشيطان وأعوانه أو أيضا من شياطين الإنس الذين يعني يدلون الناس على المنكر أو ينشرونه بينهم من خلال وسائل التواصل ومن خلال وسائل الإعلام ليجمعوا الناس على المعصية أو يدلهم عليها أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وأن ينفعنا الله تعالى بهذا التفسير وأن ينفعنا بهذه الحلقات وهذا البرنامج وأسأل الله تعالى أن ثبتنا وإياكم على الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.